يتعارف على الله تعالى والاستعاره باعتبار باعتبار المستعار منه والمستعار له والجامع سته دوائسه لان المستعاره منه هو المستعار له اما حسيه معناها مستعار المستعار له لما حسيه او عبريه كلها أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي أو بالعكس والمستعار له عقلي والمستعار منه حسي والجامع في الثلاثة الأخيرة عقلي لاغي هذا الاستعار ما به لا إذا هم عقليات ولا أحدهم عقليات لما سبق في لكنه في القسم الأول إما حسي أو عقلي هذا في الحسيين إما حسي أو عقلي أو مختلف <تصفيق> الأولين إما هم أي المستعر والمستعر من حسيان هوا عقليان او احدهما حسي والاخر عقلي والجامعين ما ويش خلاص ما صبر شيء لكنه في القسم الاول غير الثلاثة الثلاثة ما يكون عقلي فالاول ما حسي والله عقلي ايه عجبين او مختلف متعدد؟ انا هسي. هسي وحسي حسي وحسي تحير الجامع الخامس ها والجامع حسي الحسي باسبر عم. يلناي عقلي يكون عقلي ولا حسي لا لا عادل الاشياء هذا عادل لا ما سابر ما نوع ما ما متعدد عادل ما متعدد الجامع مركب من اشياء ما اسبريه بعض مركب لكن لما متعدد لا أه. أه. أه. مركب من اشياء بعضها حسية وبعضها عقلي ما هو لا واحد ما هو لا واحد بس لحماء الدهر الجامع قال الجامع في الثلاثة عقلي لا غير ما هم من الأقسام لأنها قال أربعة ذكر أوله مرجع قال جامع في الثلاثة الأخيرة حقل ما هو خالص و القسم الأول حسية وعقلي أو, عقل. أو مختلفة يعني زيد المختلف ما القسم الثاني ما بيشي المستعار منه وذلك عندك البعض هو حسي وبعض هو عقلي سابر الريان نعمس ما يقول من الله عقلي فالثلاثة الاخيرة إذا هم عقليين والطرفين ولا واحد منهم عقلي فلا يكون الريان إلا عقلي هذا فيها ثلاثة فقال الأول وهو إذا هم قد يكون الجامع عقلي ولا ولا مكون من عقلي وحسي وإذا هذا أشار بقوله لأن الطرفين إن كان حسيين فالجامع إما حسيون نحو فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فإن المستعار منه ولد البقرة والمستعار له الحيران الذي خلقه الله تعالى من فري القطب خربه الذي صفرها الله, الله. قال في سبكتها نار السامري عند القائه في تلك الحلي نفس على تربته اس نار السامري لا كان خلقه ده هذه صفرها العلامه ذاك ان الله <سؤال> الحركه تعب هو سوى الشكل من الحني ولقى فيها التربه هذه التي اخذها من موضع فرس جبريل عليه الصلاة والسلام هو التربه ان كان التربه هذه اثرت فيها في صوره الحياه الحمد لله يوم خرينا سراب يوم صبره خري وصرح صرح التراب فيه لاما الرسول بن عبد كذلك اتصورت اليوم حرمه خاطر مهمس غير خواه ومدره خيل الحر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 لنا هنا معنا نذ حي كله لا صوت ايوه اخذ الصوت وله كان كان احنا ها جبريل لا وين بيوجد من نهر حي يعني اخذت هي التربه تحولت الى حياه رح والشكل جامع اشكال بس بينه يعني جيد يلا الجامع وهذا كله الجامع حسي الصوره ها والله الطراقيات حسيه الشكل فان ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة والجد والجميع من المستعار منه أي هو المستعار له هو الجامع حسي هاي مدركون بالبصر هواء ما عقلي نحوات اللهم الليل نسرخ منه النهار يا قال واي ما عبري الجامد طرفات السين معنى السلخ وهو كشط الكشط عن لحم الشاء صار قالوا برجل بدل بال رحمها ده يقول بس طول بقى هو هو طول. نصر. يقول هدى البيض. عشتي جاي البيض حق الله. جاه هو مثلا كأنك بتزيل الجلدة دي من عنوات. عالشاه هيه بدى البيض حقه. ده كذلك النهار كان في الليل. في الليل. زولة النهار جاي الليل. اي. Ba eh me eus die, en die j alde. En de kies handle die 돌아an, том die ma 돌, die being arro ret53, en de SomehowELL, in de schwe 누구, en de Moab genau is لانه قال خش فضوا على مكان الليل. قال لا ما في شيء مكان الليل. دحينها الارض مظلمه. كانت الجزيره الجلد وبدا مكانها الليل. اقو الجزيره. اسحب ايش المكان على المكان. اسحبها من هون الارض مظلمه. يزول عنها الظلمه ويجي له فكانت بتبقى شفافه تزال عن المكان لها نصر بدا لهم الليل لا اسلخ منهم نهار لا يلاهما ضوء العكس اشتهي آه. العكس العكس هذا قال هو كشف الضوء صير كشف الضوء عن مكان الليل وهو موضع الظل موضع إلقاء الظل المكان هم ضلل هيا الأرض وهم حسيان والجامع ما يعقلوا من ترتد أمر على آخر أي حصوله عقيبة حصوله دائما ما هو أمر هناك محسوس. يعني امر معقول ترتب له ترتب وجود يعني ظهور البياض بعد السلق والجامع بيت الشيء شيء الجامع نترتب عليك. وجود له يعني صوره لا لا يعني اللحم بعد سلق الخليج مترتب عليه يجي عليه فاذا كذلك فليل فليل النهار يليل بعد النهار بعده يبشق ليليل يرجع بعد وجود النهار والعكس ها اذا هنا يهواج هو ما هو الامر معقول الترتب دي بعد قانع بينا دي هاتي بعد ليش ما احس اياه من والظلمة والنور والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر أي حصوله عقيبة حصوله دائما أو غالبا كترتب ظهور اللحم على كش وترتب ظهور الظلمة على كش الظلم عن مكان الليل المكان الليل ما هو الله في الليل فالآخر والترتب أمر عقلي وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصل عربنا ان الظلمه هي الاصل علما والنور طارن عليها يسترها بضوء فاذا غربت الشمس فقد سلخ النهار من الليل اي كشط او خشط وازيل كما يكشط عن الشيء الشيء الطارئ عليه الساتر له معناها بيش يعني على ان الاصل هي الظلمه ورجع عليه جاشت نظرنا فحصل لي جاب جاب مع الاصل قاعد ما تطار لا لا والله كنا فاضي انا انا ما هذا الاصل سلختوا الحين ما بلا رجعنا الاصل ايوه ما يدار الاصل لاش اذا الاصل ظلم انها مضر ورجع ايش ضل كاسه واده ما ناخذ سلخت ان شاء سلخت انت النهار رجع على الاصل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 اغير ما نسرحه ماشي منه يا اخي ترى الايه ظاهر <تصفيق> الايه بيفسرها على العكس تفسرها بمعنى ولا ورجع طرح عليها النهار ورجع رجعنا الى الاصل ما هي كذا هسه على وضح هذا البيوت ايوه على الايه ايس الليل ها ها كل وش الاصل الاصل <تصفيق> اني لا ميدع طب اه من النهار فاذا هم ظلموا نسلخ من الليل وما هم بل... شيء ايوه هو النور ما بسلخنا منه دايره يظهر من الواقي حسيت انا نسلخ حسيت انا نسلخ النور النور حسيت انا ابي بي لك اي بينشات اصل الله اصل الله وهو شعر طالع مرتعب نشط شعر هذا الاصل الله لك لا يوضح يعني يوضح هذا الشيء عاد تاخذ في امام حطيت يوضح هذا الشيء واحد ما بترجع الاصل عدمكم الاصل عدمكم هذا هذا هذا تطاره اليوم يقول عطيني قال فجعل ظهور الظلمة بعد ذهاب ضوء النهار بمنزلة ظهور المسلوخ بعد سلخ إيهابه عنه وحينئذ صحقوا له تعالى فإذا هم مضلمون لأن الواقع عقيبة إذهاب الظوء عن مكان الليل هو الإضلام صدق با يجيب معهم لا أشيء صدق على ما ذكر في المفتاح من أن المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل ففيه إشكال لان الواقع بعده ان هو الابصار دون الاضراء اذا اذا قلنا ان الاصل اللي. الاصل النور وهذه قطارعه ها اذا ناخذ قهوه قهوه لا ماشي اذا يظهر لك يظلم كان آه. آه. آه. آه. آه. آه. يا ابو عدنا ما الزلمه يقع علينا كذا نضل يا سيده ما ما في صح, ليه. ليه صح عيني. عيني. عيني. اه يا خلال لا لا لا فينا لا شي بدنا تا على الارض الكون ماشي هي هو اللي احنا بنفكر من النهار بس العصر النهار منوره على طول ولا <تكس> <تكس> يا شيخ حجبها ارجع رجعنا الى اصله ما الشيء في يذيه في نس الارض بالنسبه له الليل والنهار اصلا بيه منور على طول أولا ما برأب يجي منع يمنع النهار على الضم نحن نحن شكرا نحن ها أقول ياسي دناس نفرق أنه ما بشي وش الأصل ها صحب ما بشي لا ظلام ولا لا لا لا لا ليش؟ لأن الله بلا خلقت ظلام أو جده مع النور في وقت واحد أو ظلام أو, جدا. أو, جدا. أو, أو نور, نور. نور, نور, نور, نور بيسيح فالأصل فيها أنه إذاك النور في المكان إنه منور قلت إذا ما مش تشتيانة الضلام مخلوق <تصفيق> ومخلوق مخلوق <موضوع. تصفيق> السواد <موضوع>. حتى <تصفيق> الليل <تصفيق> سواد <تصفيق> حتى الليل قلناه والله جعله ما هو خلق الليلة خلق الضلام والنور ما هو أمر مخلوقه من الماء الشمس مخلوق إذاً ما بالشيء قبل أن قلنا إن الشمس أصلها موجودة على الأرض على تيصنا لابد للأصل شكلها لتوجد إليك الليل والنار وإذاً جاء الأصل النور انبلنا ما كان بشي هذنا ها العصر المخلوق الظلمة الليل ليش الأصل. فيها هذنا ما ظلان اصلا الليل الشمس بيالله ليش بيضلوا اصلا انا ما بشي واحد منهم من جاء هنا على خلف البحر الله قد جعل لها نور وهي اصلا نها منور على طول لا بسال واحد مين يقعد اسمع على سؤال واحد يا ساتر ننجل اشو الساعي لا لا الله أعلم قررنا يسالونا يعني يسالونا ولا ما <تصفيق> <تصفيق> خروجين بيوم واحد قطره ترى دمرا زي مع النور ولا هم بالشيعه هم بالشيعه الله لا هاي الناس ترى من النص ما تعز اصلا غير عندنا مره يعني يعني 13 تيموس بلا نام داخل الدوره 24 ده ساعه الداخل يعني بسبر يقيد نور على طول ولا لا بسبر يقيد والله لا طول سابر بينه navigatorه الارض ما هو سابر من هي ضيع اللي ضيها ولا ضيها اسفكت يعني الله على ميزان واحد مستف ما ايش مستمر هذا ايش دراهم ضيها هذيه الصرخ هذيه مضيه هذيه مخلقه المسارات أحا قال بسرق صاحب المفتاح واش قال من أن المستعار له ظهور النهار من ظلمة الله لكن الباقي يقول ماذا لم تلحينها أنت بتكش طلاش الشاه هو ظهر لك يا الله حسبنا الله لا ما تبدا ديك الشطه و قالت البيان ها يا هو مدري مدري لي النور ريدا <تصفيق> قال النهار من ظلمه الليل وداك بوهر الكشت بيو كان نبيجد نور من, من السرخ من بعد السواد يا <تصفيق> حسنه. حق صدق معك شاهد سوداء انا انت سواد انا خبيت الله معك شاهد سوداء وقول كأن معكاش ليل وقل جاء الضوء مواجه وقل أزال ليه بدأ وهو قلنا بلق الضيعة عندك بسل واش بيقول قال <تصفيق> الإشكال من ضيئ قال لي أن الواقع بعدانه إنما هو الإبصار دون الإضلاق فيها المفروض بعد ضيئة إذا قلنا ضيئة المشفى هو ليه هو بعدها الإبصار نعم هو يجو بعد الضوء وحاول بعضهم التوفيق بين الكلامين يحمل كلام المفتاح على القلب. اي ظهور ظلمة الليل من النهار او بعمل المراج من الظهور التمييز. اخونا اقري اسموليه كلامه لو. احنا احتلاصي تنادي. احنا احتاجي تقولك الى ها? احنا حكي الى تاوي لها. لانه بايقي في اسكال فايدامه. منا ما بالاعتراضي على الاصل بس. ما الاصل يعني. بس ما اعتراض على ال. معنا استفسرت اشتريت كلام زاد ها ما, ما. ما بلا كل على الاصل الحين يقول الاصليه ذا ما هو الاصل ذا قال ارجع الاصل لكن العلم الحديث الحين فيه الاصل الاصل العالم كله ان العلم العلم الحديث بلا اش تي يقول الحين ان اشياء منوره واشياء غير منوره عرفت اي ذا اللي موجود قبل ذا الشخانه بتقول الفن جعلها الله عندما خلقه خلق والله مهون فيها ما معنى الظلمه يعني في مكان معناها ان النور ما هو موجود فيه ايوه وجوده وجت النور في مكان معناها زال الظلمه اذا هم امرين مخلوقين هذا كل واحد اصل للعام الله ما فهم ما بدنا نحكي يعني ايش الارض يعني يختلف الاصل انت هذا المكان ايوه اذا خلاص هذا كلام النهار هذا ما اذربيها pues ناطق لا ترى اذا اذا خرج الله مكان نعم فالاصل مدلى ان الله خلق الشمس مواجهه الاولاء الاصل فيها انها منوره ما برايده ما دوى جهه ثانيه يا قدر يا قدر ما من النور كل واحد منه ما اصل انا ما ما هي هي اصل النعمه وهاي ديعه قالها الله على تيس فهولاء بالتلف لا الشمس للشمس ما واجهها جا وهي ضيك وما عاكسها هي ما الشمس كذا والارض كذا وما واجهها انور تعال تعال اسمع اسمع ايش يعني معنى ها ها بعد ما كانها مبسوط كانها ما يفصل <تصفيق> <سؤال> <سؤال> ما <متحد> شي انا احنا <حاول> السنه هذا يدل على فرويه الاب اشمر على <متحد> فرويه الاب ان قال <سؤال> حولاتك لازم معناها كانت في ذا كان نيل <سؤال> الجهات مو في نهار. فأزالها في ليل جعلها ايه. ليل. بيتي ما معنى ان ليل الجهات كلها ايه. ليل جائب. بيتيه نهار جائب. محي يعني محي. إزالة ايه. نعم. الله لما اتقهت الارض الى هذا. قعلناها بهذا الصباح. أزلنا صورة النهار منها. نحونا عن ليل مكان. احلونا اية اية الليل ده ايدي اية الظلمة ولا اي اية فاذا بيزين ديه واذا ان الليل نسه هد قعد يوم حاوي جيه واجه عن نهار ويمحاوي جيه لن اي جاه هون فلو الهبنو ورجع ديه مسعه واجه اضلعون ديه الحنه فماو فلو قدع عدو معناها ان ديه الليل دي كان هلين كان هلين وكان هل دون ايه نهار ولا اي كان هلين عدو اه قبل الدين نحاول نعدي على النظر في الدنيا يعني اول ما له <تصفيق> بيفصل له كيف قاعد على الارض والمخروبه انها حينها هنا نور وهنا ظلام نور كلها ولا. لكن كان الله على هذا الصفه بحيث ان الانهار ذيك اللي انهاري يتحولوا ايال ذلك <تصفيق> حكى <تصفيق> عن مساله عن مساله ان خرجت معنا خلقه خلقه تكون ما ما دخلت خاله خاله عرفت كنت هذا هون الليل ما في ليل ولا ما في ليل ولا عربي غالي صراحه جاوا النهارده نحاول نعمل ما ظل ليل ونهار الليل والنهار اللي هو 24 ساعه يعد هنا يلا هنا لا لا ما, ما, بين ما بين بشي هناك ما عاد ليل ولا ضياء ليه هذه وجع هل يمكنهم سنة أو العشرين سنة ليلة أو هذا ما هو يوم؟ هذا يجعله لنا يوم النهار أو يوم كيف؟ هذا نرى الشمس نهام بلخلص ما هي؟ نقام ما هو عندنا؟ هذا الجابة لا يوجد <تصفيق> هذا اوه يا الله عليه، ما هي قال اكتشفوا في الكون. في في الكون البعيد. يعني في المجرة حق القريبة. خمسة قال خمسة عجر جمس. اكتشفوا. في على ارب واحدة. قال انه منها اكثر من خمسة عجر مليار ميل. يستضيع منها منذ الخمسة عجر. اذا مريع كي وان بأجلها وساعة. <تصفيق> هي الاراضي معها شفت غير الله ان المشارق تيه مشرق الشمس فبكر غارها مشارق لا مثلا به ش وموزو ديكها معها قال به مشارق وقلنا على نفس الفهم هذه بنفهم احنا معناها تنوع بالنسبه لها لا الارض انما صغرارها نمشرق من الليل ولا اغير ما في حتى الشمس لا ارض لها شمسه اذا بالشموس كثيره مشارق كثيره هو ايش دون يعني هي. يعني علميا ما هم بلا الارض ترى ما هي صالح للحياه اي اراض في هذا الحيش أراضي <مع> أرض <أربع> أرض <أربع> <مع> لا ما هي أرض ما هو يديك دي معها أرض <مع> <مع> ما يشي <هي عدع> <مع> معنى أرض صالحة للحياة <مع> <مع> <مع> لا لا ما دلما القمر ما معها أرض اللحن بقع في آرب فيها ولد فيها أرض هذا أرض يسمى أرض يسمى أرض يسمى المكان الذي فيها مدن <تصفيق> يعني يقولون الله يقولون نزلنا أرض القمر ما <تصفيق> قالوا الكوكب نحسة وأرض القمر المكان الذي فيها استقرب فيها يسموها أرض أيضا باسبول جولك والمشارك فيه لكل لكل عرض. قالوا بأن المراجمية الظهور التمييز الميز ليا من ليا. او بان الظهور بمعنى الزوار. للعكس. معنى الزوار كما في قول الحماسي. وذلك, وذلك عار يبنى ريضة ظاهر. وفي قولي ابي دعايب. نا. ظاهر بمعنى ايه? ان شاء الله ما انه العكس. أعلى. أعلى. ايوه لكن شتي هنايا اني قال واضح ما هو لا هنا وذلك يعني بين شتي ما هو ما هو موجودتي ماشي انها بينه سائل واضح مع الازال قولي ابي ذو ايب وت... وتلك شكات ظاهرة ظاهر عن كعارها وتلك شكات ظاهر يعني زائل أي زائل وذكر العلامة في شرح المفتاح أن السلخة قد يكون بمعنى النزل ما هي شرح المفتاح علامة كانت يجب شرح المفتاح في من الشريف مع شيئا قال ان السلخه قد يكون بمعنى النزع لذا سلخت الاهاب عن الشاه وقد يكون بمعنى الاخراج نحو سلخت الشاته عن الاهاب معنى اخر, آخر سلخت الشاه عن الاهاب معنى اخرجتها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 عشار <تصفيق> نص <تصفيق> لا ياخذ ولد عشار نص يا هو العكس اه اروح داقه اسحب سحب طيبه ما كنا لا بعض ما يرفض الاهاب يسحب الشهر بس يا هو نتف للشاه ناس يا عم. يا عم. يا عم. إذا هم بيقولوا كذا يا ما بلا اشترك إلى اللفظ حين يقولوا بيقولوا هاش سلخت الشاه تعمليها قال فذهب صاحب المختاح إلى الثاني وصح قوله فإذا هم مضرمون بالفا لأن التراخي وعدمه مما يختلف باختلاف الأمور والعادة وزمان النهار وإن توسط بين إخراج النهار من الليل وبين دخول الظلام لكن لعظم شأن دخول الظلام بعد إضاءة النهار وكونه من ما ينبغي الله لا يحصل إلا في أضعاف ذلك الزمان عد الزمان قريبا وجعل الله كأنه يفاجئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلا مهل يقول الجعب بعد فإذا هم مضرمون بعد وجود الليل لما كان النهار يعني الليل كأنها آيحة عجيبة بعد عدة زمن ذا هذه هو وجود النهار كل النهار ما يستوى النهار اي النهار وجود النهار ونقع يقل ليل لا اه الشي النهار بكله منفجر لما مغرب وشيله لا سوري يفاجئهم عجيب اخراج النهار من الليل بلا مله ولو ما بشيلو عبه وقت متسف هذا ما لا نهايه الليل عده يحكي يفسر على قول صاحبه مفتاح انه يوجد النهار ما برا كعلى الليل مع مع قبل ليش قال فاذا هم ظلموا كان النهار ذا ما هو موجود من اصله ولا انه عجيب قال لما كان اي تلك الليله العجيبه وعظيمه كان اعتبر النهار زمان وهذا حسن اذا المفاجاه كما يقال اذا هذه كما يقال اخرج النهار من الليل تفاجئه دخول الليل على هذا حسن الى المفاجاه وعلى هذا حسن اذا كانت المفاجاه إذا. إذا. وعلى هذا حسن اذا المفاجاه يعني حسن ان تكون اذا المفاجاه كما يقال اخرج النهار من الليل بفاجاه دخول الليل يعني بعد وجود الليل نعم اذنها كل على حسبه الذين فاجاه قلنا نهار ولسه النهار الصبح قلنا نهار غيرنا قالوا قال اخرج النهار يلا معنى انه وجد نهار رجع فاجاه دخول الليل بعد حنا اشتينا واحد ففاجاه دخول الليل ما لا لا اشتي كل شيء على أصله يعني أن المفاجأة بالنصب أهل الليل لا بد أن تكون بعد الليل. بعد النهار لا سابر مفاجأة نص النهار والله لا لا بعد مضيه بعد مضي النهار ولو جعلنا السلخ بمعنى النزع وقلنا نزع ضوء الشمس ولن نزع ضوء الشمس عن الهواء ففاجأ الظلام لم يستقل سلام الظلام ما دليل الضروره ها حصل هو لم فاجئ الا حين بعد الوقت ذا لم يحسن كما اذا قلنا كسرت الكوزه فباغي الانكسار بلا كسر اكو فباغي الانكسار ما بشي لا هو اول ها انا بعد شي ما, ما فيه داتا ما زابط لا سطروا لا طقعت كاسه لا طقعت كاسه كيف اتبع لا زت طقعت بقعه على قصر هيك بدها طقعت دل على القصر لما بقيه عما ضرب الكوزه هيدي انا عفتها معك يا حدا معك يا ساره ميذا ما كسرت ما بشي ماذا شي ضطك عقدية هاي موجبها للانكسار ضطك عمقيحة ما توجبها ولا انكسر قلب مركزي مدى شدي عقدة وجبها لا موجبها <بس. تصفيق> لا زال مدى لا زال مدى ما شدي ما دي لسنا عشدي هو نص رجل ذي يا ما زبا هو اشتي ففاجأ الليل ايه ففاجأ الليل يا هو مدى ذي عم نقول خسرت Dat ja gaan nie aan kys. Assalamu alaykum. Hoekom is ma مختلفون? Ja, dit is sa. Wat maak sa oor die syne rebei? Hoor, jy ben aan da. Ja, laa